وإذا السماء فرجت فإذا الجبال نسفت فإذا الرسل أقتت لِأَيِّ يوم أجلت ليوم الفصل وما أَدْرَاكَ ما يوم الفصل ويل يوم لك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين معلون فقدرنا فنعم القادر ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتام أحياء وأموات وجعلنا فيها غواصين خاتيون قيناكم ما أفراتا وَإِلَى يَوْمِ إِذِ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ طَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُ بِهِ تُكَذِّبُونَ إِنْ طَلِقُوا إِلَى ظِلِّ في شعبه لا ظليل ولا يغني من اللهب إِنَّهَا ترمي بشرر كالقصد كَأَنَّهُ جماله صفر ويل يومئذ للمكذبين فلا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم وَالْأَوَّلِينَ فَإِن كان لكم كيد فكيدون الذين انل متقين في ظلال وعيون وثو مما يشتهون كلوا كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون كلوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فَبِأَيِّ حديث بعده يُؤْمِنُونَ